الذين يوفقون أموالهم بالليل ونهار سرقوا وعلانية فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 وأحل الله البيع وحر مربي فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مَا فلهما فَلَهُ مَا سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فئن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله وَإِن تُبَتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أموالَكُمْ لَا تَغْلِمُونَ وَلَا تُغْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُعُسَرَةٌ فَنَظْرَةٌ إِلَى مِيَسرَةٍ وَأَنتَ صَدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وهم لا يغلمون واتقوا يوم وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون